بوك تو تشعيم وشمونة ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون ميلوت حبو كفولوت حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة <تصفيق> أظال معيف مداي صحيح أن الرلة كانت جميلة إلا أنهاها كانت متعبة جدا صحيح أن الررحلة كانت جميلة إ أنه كانت متبة جدا هذاكذد إجيع بزمن أظل حييتملاماي صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مئاً جدا صحيح أن القطار كان حس المعد إ أنه كانملئاً جدا عمل أ كي صحيح أن الفندقة كان مريحاً إلا أنه كان اليا جدا صحيح أن الفندق كان مريحا. إلى أنه كان غاليا جدا إن الساع بطببوس أو بغكافسيسافر إما بالباس أو بالقططار سيسافر إما بالباس أو بالقططارجيع أائغف أو, أو مخ ببكر سيأتيئما اليوم أو غداً باكررا. سيأتي إ اليوم أو غذاً باكررا هوغور إتسنو او بمال سيكن إما معنى أو في الفندق سييسكن إما معنى أو في الفندق هي دورت سفر فيجليت إن تتكل الإسبانية. كما أيضاً الإنجليزية إنها تتكلم الإسبانية كما أيضاً الإنجليزية إخايا بمدريد وبلندن لقد عاشت في مدريد كما أيضاً في لندن لقد عاشت في مدريد كما أيضاً في لندن إمكيراً أتسفراد وأت أنجليا إنها تعرف إسبانيا، كما أيضاً إنجلترا. إنها تعرف أسبانيا، كما أيضاً إنجلترا. <تصفيق> إنه ليس فقط غبياً، بل أيضاً كسولاً. الكف إ غام خمة إنها ليس فقط جميلة بلأضا ذكية إنها ليس فقط جميلة بلايضا ذكية هيض راك جرمانيت إامرفيت إنها لا تكلم فقط الألمانية بلأضا الفنسية إن لا تكلم فقط الألمانية بلأضا الفنسية أن ال لا يخل لنجن اللو بفسنتله بجغة لا أستطيع أن عزف على البيانو ولا على القثرة لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجتار. אני לא יכול לרקוד, לא ואלס ולא סמבה. לא אוהב, לא אופרה ולא בלט. לא אוהב אל אופרה ולא בלט. לא אוהב אל אופרה. לא אוהב אל ولا البليخش التظوض ما يطغ كاخ سييم مقدم يطغ كل ما شتغلت بسرعة أكبر كل من تهيت منه باكررا كل ما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه ببكر كخلش تجعة مقدم يطغ؟ כך תוכל ללכת מוקדם יותר. כולמה אטיית אקת'רה באקתיראן? כולמה קדרת אנטדהב אקת'רה באקתיראן? כולמה אטיית אקת'רה באקתיראן? כולמה קדרת אנטדהב אקת'רה באקתיראן? ככל שאדם מתבגר, כך הוא אוהב יותר נוחות. כולמה תקדמה על מרעוף العمر, עומר? כולמה אסבחה אקת'רה רדעה? كل ما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضاء